بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشاه عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سُجرت واذا النفوس زوجت واذا الماوودات سئلت باي ذنب قتلت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 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنٍّ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا الله رب العالمين